إذ قال موسى لأهله إنني آنستنا نارا سأتيكم منها بخبر سأتيكم منها بِخَبَرٍ أَوْ أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون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 فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّامُوا بِرَوْعٍ وَلَمْ يُعَذِّبَا يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ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 واجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين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 حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم, لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون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 ثَمَكَ فَيَغَيْرُ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ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 صدقت أم كنت من الكاذبين؟ إذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ثم تولع عنهم فانظر ماذا يرجعون؟ قالت يا أيها الملأ إني ألقى إلي كتاب. كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري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 فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُؤْمِنُونَ بِمَا أُوتِيتُ دُونَ نِبَالِ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعُوا إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لهم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ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 بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنتم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 خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به, فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها اَإِلَٰهٌ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَأَجْعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَأَجْعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ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 أولفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون يَهْدِيكُمْ يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أم من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 وما من غائبة في السماء والأرض إلا في, كتاب إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل لأكثر الذي فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز الحكيم فتوكل على الله إنك على الحق المبين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 من يكذب بآياتنا فوجا من من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآيات ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنت